Nas aluk ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar rahman ar rahim al malik al quddus as salam al al muhaymin والقهار الوهاب الرزاق الفتاة العليم القابض الباسك الخافي الرافع المعز المزل السميع البصير العكام العمى الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفظ المقيد الحسيم الجليل الكبير سيد الحق من بعد ودود المجيد القدر عيسى الشهي الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد الرحس المبدع المعيد القهيل المميت الحي القيوم الواجد a-o-al-a-kir al-zahir al-ba-tin al-walil al-muta' al-baru al الرشيد الصغور الذي ليس كمثله شيء و السميع البصير اللهم صلي أمضال الصلاة على أسعاد المهلوقات كسيدنا محمد وعلى صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ عَلَى مَا عَلِمُوا فَتِكَ وَمِدا دَكَالِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَتْكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ